بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له منك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا أَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَقَنَطَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَإِذَا سَأَلُوكَ عَنْ ذُنُوبِهِمْ فَقُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا وَلَا يَمْلِكُ سِهَمًا بَرًّا وَلَا نَفْعَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا أَصَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِرَاءٌ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَأَقْبَلَ جَا الأولين اكتبها فهي ثم لا عليه بكرة وأخيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل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 تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا أَمْ جُنْهُم كَيْفَ يَفْقَهُونَ لَكَ الْأَنفَال فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَوَّأَ كَالَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جنات سَنَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارَ وَنَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْسَلَ لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَمْ يَتَسَغَّضُوا وَزَكِيَرًا وإذا ألقوا منها مكانا ضيطا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا فادعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون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 ثم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أوليك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 كُلُّ نُزُقٍ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ النُّغَسْلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا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 مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق بالرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم فني اتخلت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وظلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 فَثَمُودٌ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَذْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا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 ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جَعَلَ لكم الليل لباسا والنوم سباسا وجعل النهار نشورا وَهُوَ الذي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَنقَهَهُرَا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا إِنَاسًا وَأَنْعَامًا كَثِيرًا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 قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتقذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا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 وَالَّذِينَ لَا يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّنَا إِذًا لَّمِنَ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 وكان الله رفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوف إلى الله متافا والذين لا يشهدون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 وَجَ المَالِمُتَّقِينَ إمامَا أُلِكَ يُجَزَونَ النُفَةَ بِمَا صَبُ وَيونَ الطَونَ فِيه تحيةَ وَسَلَ خَاندَ فِيهَا حَسُنَةْ مُسْتَفَ الر قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون نزاما